مَلَّ عَنَهُ اللهَّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَلَ مِنْهُمُ القِرْدَةَ وَالْخنزير وَعَبَدَ الطَّغوت أُلَاائِكَ شَرَُّّ كََوا وَأَضُلل عَن سَوَِ السَّبِي وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ ضَلَّ قُلُوبُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كانوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحُبَاتِ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 غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَذِيدًا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلقَن بَيْنَهُمُ العدَ وَتَوالبَغُبُ أَلى يَوْمِ القِيامَ كلُ ماَا أَوقَد نَارَ للِحَرربِ أَطُ فَأَهَ اللهَّ وَيَسعوونَ فِي الأرضِ فَسَادَ وَلهَّهُ لا يحببّ المُفْسِدينين